والسلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين لا إله إلا الله وحده لا شريك له يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله عليها نحياها وعليها نموت لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صلي وسلم وبارك على الرحمة المهدى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اكتب لنا الخير يا ربي في الدنيا والآخرة ووفقنا لما تحب وترضى لا اله الا الله ولا حول ولا قوه إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم يا ربنا يا واحد ويا احد يا فرد ويا صمد اللهم انا نسألك في هذا اليوم وفي هذه اللحظات ومن هذا المكان الكبير أن تنصر الإسلام والمسلمين يا رب العالمين وأن تعلي راية الإسلام وأن تنصر إخواننا المجاهدين في مواقع الجهاد فأنت أعلم بهم منا يا رب العالمين لا إله إلا الله عدد خلقه وزنة عرشه اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام واكنفنا بكنفك الذي لا يرام واحفظنا بعزك الذي لا يضام واكلأنا بالليل والنهار وارحمنا بقدرتك يا رب العالمين أنت ثقتنا أنت رجاؤنا لا إله إلا أنت واحد أحد فرض صمد عظيم كريم تحب العفو فاعفو عنا لك الحمد كالذي نقول ولك الحمد خيرا مما نقول ولك الحمد الذي انت أهله ولك الشكر والثنا إلى خطبتي الجمع السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله Allahu illa Ashadu an muhammad rasulullah الحمد لله المتوحد في الجلال بكمال الجمال تعظيما وتكبيرا المتفرد بتصريف الأحوال على التفصيل والإجمال تقديرا وتدبيرا المتعالي بعظمته ومجده الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله أرسله الله إلى الثقلين الإنس والجن بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى أصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن الوصية المبذولة لي ولكم عباد الله هي تقوى الله سبحانه تقوى الله في الغيب والشهادة والغضب والرضا والمنشط والمكره ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون عباد الله صفاء السر والعلانية خصلة يعي الكثيرين طلابها وهكذا هي الأشياء النفيسة يعز وجودها ويرتفع ثمنها ومن أراد أن يفتش عن مثل هذا المعدن النفيس في زمن كثرت فيه الأثرة وأحضرت الأنفس الشح فانه سيفتح عينيه فانه سيفتح عينيه حين يفتحها فانه سيفتح يفتحها على كثير ولكن لا يرى احدا الا من رحم الله وقليل ما إن ان سوره المظهر ينبغي ان تكون ترجمه صادقه لحقيقه المخبر لأن الظواهر لا قيمه لها إذا كانت ستارا لبواطن معيبة فإن الماء قد يكدر طعمه وإن كان لونه أبيض, أبيض صافيا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم رواه مسلم إن أمتنا أحوج ما تكون في أزمنة الشح وإعجاب كل ذي رأي برأيه إلى الألفة واعتذار بعضهم لبعض وغض الطرف عما يمكن غض الطرف عنه مما سببه الاجتهاد, مما سببه الاجتهاد المقبول شرعا إذا كان مرجوحا أو الخطأ إن كان مبنيا على اجتهاد سائغ حسب الاستطاعة فينبغي أن ألا يغيب عنا كرم جلال الله جل وعلا حينما يمنح المجتهد المخطئ أجر الاجتهاد ويغفر له خطأه إن الحق أبلج إن الحق أبلج مهما أسدلت دونه ستور الباطل وقلبت لأجله الأمور وإن الباطل لجلج مهما زوقت له الألفاظ ورقشت له الحجج لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون إنه الحق إنه الحق الذي من ظن أن بملكه أن يستره فإنه كمن يستر ضوء الشمس بغربال إذا علم ذلك عباد, عباد الله فإن على كل مسلم أن يحسن القصد تجاه ربه ثم تجاه الناس وأن يجعل لإحسان الظن بالآخرين من السعة والإنسراح ما لا يجعله لسوء الظن بهم فإنه إن أخطأ في حسن ظنه لم يكن عليه من الإثم ما يكون في خطائه بسوء ظنه ومن هنا ومن هنا يستطيع المرء الصادق أن يزين نفسه بميزان الشرع في تعامله مع أخطاء الآخرين بحيث يلجم نفسه بحيث يلجم نفسه إلجاماً عن أن تقع في أتون تصيد الأخطاء وتتبع العورات يقوده في ذلك العلم والعدل بيد أن هناك فرقا بين تصيد الأخطاء وبين تصحيحها فالأول إنما هو من باب التعيير والتشهير والتشفي والثاني من باب بيان النصح بالحق والدعوة إليه فالبون شاسع فالبون شاسع بين التعيير والنصح كما هو شاسع أيضا بين ما كان لحظ النفس وما كان لله ما عندكم ينفد وما عند الله باق ثم إن من المجرب المشاهد أن المعيرين الذين يشهرون غيرهم بالأخطاء تدور عليهم الدوائر فيقعون في الحفر التي حفروها للمعيرين لأن التعيير داء منصف يفعل بالمعير فعله بالمعير والجزاء من جنس العمل وقد جاء في الحديث الذي رواه الترميلي من عير أخاه بذنب لم يمت حتى يعمله ولأن في التعيير سماتة ظاهرة تحيد بالمر عن معالي الأمور إلى منادمة سفسافها ففي الحديث الذي حسنه بعض أهل العلم لا تظهر الشماتة لأخيك فيرحمه الله ويبتليك رواه الترمذي إنه لا يدرك كل ذي لب وبصيرة أن ما يسمعه ويراه عبر الرائي أو الأثير أو مواقع التواصل لا يدرك بوضوح عظم الحاجة إلى أدب الحديث والمحاورة وحفظ الحقوق والحرمات والنأي بالنفس عن تتبع العورات والشماتة وبذاءة اللسان فكما أن في تلك المواقع فوائد عظمى لنشر الخير والدعوة إلى الحق على بصيره وأن الكلمة الطيبة التي تسمعها ألف أذن وتقرأها ألف عين أعظم أجرا مما يسمعه أقل من ذلك فكذلك الكلمة الخبيثة تكون أعظم إثما وأثقل وزرا إذا كثر مستمعها وقارئها فإن اللسان بريد القلب والقلم بريد اللسان ولقد صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم رواه الترمذي إن العقل الناضج, إن العقل الناضج لا ينتابه شك البتة في لسان المرء وقلمه هما شعار حقيقته ومخبره فكما أن في البشر لسان صدق وعفة وأناه فإن فيهم لسان كذب وتطفل وطيش فلأجل ذلكم قال النبي صلى الله عليه وسلم تصبح الأعضاء تكفر اللسان تقول اتق الله فينا فإن استقمت استقمنا وإن عوجت عوججنا رواه أبو يعلى بسند حسن عباد الله لقد علم بدليل الواقع أن تتبع المرء زلات الآخرين إنما يصدر منه بسوء علم أو بسوء قصد فالأول فساد في الفهم والثاني فساد في القلب وهو الأخطر والأعظم وإثما وخطيئة فإن النية إذا فسدت لم يصلحها اللسان لكن صلاح النية والقصد يجبران زلة اللسان فكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم أيها الناس إن العمر أقصر مما يؤمله الواحد منا وإن من ظلم المرء نفسه أن يستقطع جزءا كبيرا من وقته في تعقب الآخرين بما قد يضر ولا ينفع ويفقأ العين ولا يقتل الصيد وبما يزيد إثمه ويقل أجره فيكثر بذلك الالتفات فيكثر بذلك الالتفات أثناء المسير ومن كثر, تأخر وصوله ومن كثر التفاته تأخر وصوله ومن تتبع الصيد غفل ومن أحدق بعينيه في عيوب غيره عمي عن عيوب نفسه فجمع على نفسه خطيئتين ثم إن الناس ثم إن الناس بشر ليسوا معصومين ولا ملائكة وإنما هم يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق يخطئون ويصيبون وغالبا ما يكون صوابهم أكثر من خطأهم فلماذا يصر أقوام على أن يكونوا كالذباب لا يقع إلا على الجروح أو كالبعوضة لا يرويها إلا الدماء ولربما أدمت مقلة الأسد لماذا, لماذا لماذا لا يأنس أقوام إلا بالغيبة والنميمة والوشاية والهمز واللمز واتهام النوايا والشق عن القلوب لماذا يفضل أقوام أن يعيشوا مفلسين بألسنتهم وأفئدتهم لا أن يعيشوا أغنياء بها وقد وصفهم لسان قائل ولو أن نواش باليمامة داره وداري بأعلى حظر موت اهتداليا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتدرون من المفلس أتدرون من المفلس قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع فقال إن المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاه ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار رواه مسلم فيا لله, فيا لله ما أكثر المفلسين ويا لله ما أشقاهم في الدنيا وما أعظم حسابهم في الأخرى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإما ينزغنك من الشيطان نزل فاستعذ بالله إنه سميع عليم بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم قد قلت ما قلت ان صوابا فمن الله وإن خطأا فمن نفسي والشيطان وأستغفر الله لي ولكم ورسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنب وخطيئة فاستغبروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وبعد فاتقوا الله عباد الله واعلموا أن الأمر بحفظ اللسان وستر عورات الناس وعدم تتبع زلاتهم لا يعني بداهة عدم النصح لهم إذا ظهر منهم الخطأ بأوجه النصح معروفة الخارجة عن معنى التعيير والتشهير فلا خير في من لا ينصح ولا خير في من لا يقبل النصح فكل ابن آدم, آدم خطأ وخير الخطائين التوابون وليس عيبا أن تخطئ فالخطأ من طبيعة البشر إذ الكمال لله والعصمة لرسله ولكن العيب كل العيب ألا تقبل النصح على الخطأ كما أن خطأ بشر ما ليس مبررا في أن تجلب عليه بخيلك ورجلك وتسن له سيوف النصح كأنك في نزال مع العدو كأنك في نزال مع العدو فإن الرفق ما كان في شيء إلا زانه وما نزع من شيء إلا شانه فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض وإياك إياك والانتصار النفس. وإن كنت محقا فإنه يمحق النية الصادقة ويأكلها كما تأكل النار الحطب وحذار أن تكره النصح والناصح فإنه سبيل أعداء الرسل ولقد أحسن الإمام ولقد احسن الامام ابو عبد الله ابن بطه حيث قال اغتمامك بصواب غيرك غش فيك وسوء نيه في المسلمين فاعلم أن من كان لها الصواب من غيره ونصر الخطأ من نفسه لم يؤمن عليه أن يسلبه الله ان يسلبه الله ما علمه وينسيه ما ذكره فمن سمع الحق فانكره بعد علمه بعد علمه له فهو من المتكبرين على الله وقال ابن القيم ذم الله تعالى من يرد الحق إذا جاء به من يبغضه ويقبله إذا جاء به من يحبه فهذا خلق الأمة الغضبية ويزيد الأمر تأكيدا عباد الله على كل من له سهم في العلم والدعوة ومنابر الإعلام ومنابر الاعلام المرئية والمقروأة والمسموعة أن يتقوا الله أن يتقوا الله فيما يأتون ويذرون وأن يتقوا الزلات الفادحة وأن لا يتتبعوا الزلات المعفوة عنها فإن ذلكم هو الوسط الذي خص الله به أمتنا من بين سائر الأمم ألا أيها العقلاء احذروا لألا يزل بنا علم فإن بزلته عثرة يزل على إثرها عالموا هذا وصلوا رحمكم الله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 وعن سائر صحابه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعن التابعين ومن تبعهم باحسان إلى يوم الدين وعننا معهم بعفوك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين اللهم اعز الإسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين, والمسلمين واخذل الشركه والمشركين اللهم انصر دينك وكتابك وسنه نبيك وعبادك المؤمنين اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اصلح احوال المسلمين في كل مكان اللهم اصلح احوال المسلمين في كل مكان اللهم انصر اخواننا المستضعفين في دينهم في سائر الاوطان اللهم انصرهم في سوريا وفي بورما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 سبحان ربنا رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله Haya ala al-salat, haya ala al-falak Qad qamati al-salat, qad qamati al-salat Allahu akbar, Allahu akbar La ilaha قيموا صفوفكم ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم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 Sohfi Ibrahima wa الله الله Allahu akbar Samih Allah Nimen hamidah Rabla alakal ha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 السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله اللهم انت السلام ومنك السلام فحينا ربنا بالسلام وادخلنا الجنة دار السلام يا أكرم الأكرمين يا أرحم الأرحمين لا إله إلا الله وحده لا شريك له يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير اللهم صلي وسلم وبارك على الرحمة المهدى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قضية شعائر صلاة الجمعة التاسع عشر من شهر محرم من عام 1434 من عام 1435 للهجرة النبوية المباركة طيب الله ووقاتكم بكل خير كان معكم هنا من السديو الحرم في مكة المكرمة من هندسة الصوت الزملاء عبد المين أحمد برقاوي عاطف محمد الميمني وأنا السامي سمار ومن الإخراج عاطف محمد رفة ومحمد مسعد الحكمي هذه تحية من محدثكم خالد جاد دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته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 بُونَت كَلِمَتَا تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِنْ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَّهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا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 وَوتََ الشَّمْسَ إِذاَا طَلَعَ التَّزَورر وَكَ فيِهِم ذاتَ المين وَإذاَا غَبَ التَّقرضُهُمْ ذاتَ الشمَال وَهُم فيِي فَجوَةٍ مِنْ ذَلِكَ مِنْ آياتِ الله مَ يَهْد اللههُ فَهُوَ الْمُتَد